لنسج من خيوط الشمس موال، ويهدر موج البحر، وعاصوت أتغنى، يلي حمل الأمان رجال، قد الحمل كانوا، رحلوا لها الجنة، يا كتايب الأقصى يا عز رجال، يا حباب أي فرسان ورا خيال. هذا الفتحاوي الشاهم نشمي ميها بالعاد يقسم على تراب الوطن رح ترجعي يا بلاد جبنا نعيش بعز وشام مكسور حلق بالعناد على عهد اليسير القاسم عشاق للشهاده هذا الفتحاوي الشاهم نشمي ميها بالعاد يقسم على تراب الوطن رح ترجعي يا بلاد نعيش في عز وشام صفور نحلق بالعاء على عهد الياسير القاسم عشاق للشهداء هيه هيه هيه يا شهد الأقصى عز رجالي شهد اللي وصى يخل الخوالي يا كتاي بنتو كت الأمان الرجال جود اللي وصى يغلى الغوال <تصفيق> يا كتاي بنتو كت الأمان يا كتاي بنتو كت الأمان مش موعدك أي من جود عشبين الوطن شان هذا الفتحة ويهشى هم نشمي ما يها بالعاد يقسم على تراب الوطن رحت ترجع نعيش بعز وشامت صور نحلق بالعاء على عهد الياسير القاسم عشاق للشهداد هيه هيه هيه آه حمزة ناصر يوم ضحى وتعالى لبني يمّا لا مات على وعد نبكى لا ما نبالي على وعد نبكى لا ما نبالي ودمّ الأحمر يدحى النظر أزراب الساهل والوادي هذا الفتحة ويهاش شاهن نشمي ميها بالعاد يقسم على أتراب الوطن رح ترجاعي يا نعيش بعز بعزوشا محصور نحلق بالعال على عهد الياسير القاسم عشاق للشهادة هاي هاي هاي آه محلى الشهادة اشهد يا ربي فخر قلادة جودون الابي مصطفى يما هلا ببي يا ربي فخر قلادة جود دون الافي مصطفى يما هلا ببيدي مصطفى يما هلا ببيدي اشهد هلّ كل صحب لا اسد ما يخشى العاد هذا الفتحاوي هشاه النشمي ميها بالعاد يقسم على تراب الوطن راح ترجاع يبلغ نعيش في عز وشام صفور نحلق بالعاء على عهد اللي القاسم عشاق اللي الشهادى هيه هيه هيه نزر مشتها كبر وحلل الجنة وحلها أسرخ وزمج أحبك فينا رحت بجفينا طول الليالي بجفينا طول الليالي يا ويطارك ما ننسى وتضل فينا الغلا هذا القاوي به الشا هم نشمي ميها بالعد يقسم على تراب الوطن رح ترجع يا بلاد بينا نعيش بعز وشام مسفور نحلك بالعد على عهد الياسير القاسم عشاق للشهادي هاي هاي هاي آه يا روحي ورسي خلد جناني محمد الهسي لبوا مهاني على عهد جودة يحفش وصا على عهد جودة لبوا مهاني آه آه على عهد جودي يحفظ شوصة على عهد جودة يحفظ شوصة على عهد العقصة والدماء يبقى دمو على هذا الفتحة ويغشاهم نشمي ميها بالعاد يكسم على تراب الوطن رح ترجاعي يا بلاد نعيش بعزوشا محصور نحلق بالعاد على عهد اليسير القاسم عشاق للشهادي هاي هاي هاي هذا الخطيب يمه طلعت يا شعبي تراب الفاخر ضمه مثلوني لبي شهدانا يمه سراب تعدي شهدا لي يما صاب انتات هذا الخطيب يما طلعت يا شافي تراب الفخر ضم فأنهار جانب هذا الفتحة ويها الشاهم نشمي ميها بالعاد يقسم على تراب الوطن رح ترجعي يا بلاد ربينا نعيش بعز وشام محصور نحلق بالعاد على عهد اليسير القاسم عشاق للشهادة هاي هاي, هاي عز الرجال جود اللي وصى يغلى الغوالي oh, oh, oh, oh. يا يا شهد الرجال جود اللي وصى يغلى الغوالي oh, oh, oh. يا جدت الأمان يا كتايبن تو الأمان اماني وعودك ايمن جوده عش بين الوطن شاد هذا الفتحا ويبشر النشمي ما يهاب العاد يقسم على تراب الوطن راح ترجع يا بلاد بينا نعيش بعز وشام مسطور نحلك بالعاد على عهد اليسير القاسم عشاق للشهداء هاي هاي هاي